بِلاَ مَـا لَوْ زُرْتَ بَيْتَ اللهِ يَا ثَقَفِي أَوْ مَسْجِدَ الشَّافِعِ مِنْ تزيد اطرافه مذال والقه في ريحاب الربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بصري يرتد بعد العمان نور الارشاد أشواقي مجنحة درى بنا حاضر الأقوام درى بنا حاضر الأقوام والبادي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وما حديث عن الفجر الجديد الذي أطل على العالم والذي حمل هذا الفجر سيد الخلق عليه الصلاة والسلام هذا الفجر الجديد هو مبعث محمد عليه الصلاة والسلام ونحن نعيش معه وقد أعطاه الله الحجج في يده والبراهين يتلوها على الناس ويدمغ بها أعداء الله سبحانه وتعالى إنها قذائف من قذائف الحق أنزلها الله على محمد عليه الصلاة والسلام ليثبت أنه على حق وعلى صدق ونواصل هذه الآيات البينات ونواصل مسيرة مع عرض هذه البراهين التي يعرضها الله في الكون في الإنسان في الكائنات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجة وسبق معنا للمعصرات السحب وهي تحمل الغيث المدرار ثم تسكبه وتصبه بقوة وهو فضل من فضل الله وآيات من آية الله وسبق الحديث عن ذلك وهنا قال لنخرج به حبا ونباتا بهذا الماء وهذا خطاب لكل إنسان لأنه إذا وقف الإنسان أمام هذه الصورة صورة رجول الماء من الغمام على الأرض وإخراج النبت والحب والزروع ثم يتأمل هذه الصور البهية وهذه القدرة والحكمة يشهد أن لا إله إلا الله وأن لا رب غيره سبحانه وتعالى ولا مالك سواه وهذا الذي يعني هذا الذي يكتبه القرآن في القلوب وهذا الذي يورثه من العلم والخشية والإدراك وزيادة الإيمان فهذا الخطاب لكفار قريش وهو لا يأتي بأدلة غيبية ولا بأدلة يعني فلسفية إنما أدلة مقنعة أدلة يرونها مشهودة أمامهم في لوحة الحياة في الفضاء في الكون يقول اقرأوها انظروها انظروا الغمام فوقكم من الذي أنزل الغمام إنه الله من الذي أنبت الزرع والحب إنه الله قال لنخرج به حبا ونباتا وإخراج النبات آية من آية الله والحب كيف تأتي الحبه وهي يابسة جافة ينبت الله فيها الحياة ثم يزرعها سبحانه وتعالى ثم ينبتها ثم يحييها ثم تخضر ثم تترعرع ثم تثمر إنها قصة طويلة وجميلة ومشرقة ولذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى الإنفاق والصدقة أتى بصورة جميلة محببة للنفوس فمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله ضاعف الميشا الشاهد هنا أن انبات النبات وهو الرسول الله عليه يتكلم بهذا القرآن الكفار قريش وهم يزرعون ويرون النبات صباحا مساء ويرون الحدائق الغناء ويرون مسألة حياء النبت وخضرار النبت هذا دليل مقنع لمن أراد الحق ولمن أراد أن يتبع البرهان قال لنخرج به حبا ونباتا والله هو المخرج حقيقة ولو لم يرد الله سبحانه وتعالى إخراج الحب والنبات فلو أتيت بماء الدنيا وتربة الدنيا يمكن أن ينبث هناك سر الإنبات وسر الإحياء الذي يملكه وحده الله سبحانه وتعالى لا رب سواه ولا إلى غيره وجنات ألفافة يقول فانظروا لهذه الجنات وانظروا لهذه البسات الغناء وانظروا لهذه الحجائق الفيحاء وانظروا إلى هذه الأشجار التي ترونها بعدة أذواق وأصناف وألوان هل دخلت الحديقة هل تعرفت على النبات أما رأيت الأصفر والأحمر والأخضر والأبيض أما رأيت الحلو والحامض والمالح والطويل والقصير إن الحديقة يا إخوان كتاب مفتوح إن البستان يا إخوة دفتر فيه علامات القدرة حتى تكون أبو نواس تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك عيون ملجين شاخصات بأحداق انهي الذهب السبيك على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك جل في علاه فهنا يقول وجنات ألفافة وهي الحدائق الملتفة الجميلة التي التفى الشجر بعض على بعض من الذي أنزل عليه الماء وما الذي أنبت وما الذي نوع, الذي نوع هذا الخلق البديع إنه الله وحده لا إله إلا هو إن يوم الفصل كان ميقاتا يصل المسألة الآن إلى مشهد وإلى قضية كبرى بعد قضية النهية ينكرها كفار قريش إن هذه الحجج نزلت في فجر الدعوة نزلت مع بزوغ الفجر الجديد نزلت والرسول الله عليه وسلم يطاعن عدى الله في نحورهم بالأدلة ويقول انتبهوا استيقظوا ما لكم فكروا اعقلوا ارفعوا رؤوسكم تدبروا هذا الخطاب اجعلوا عندكم حياة وحياة ضمير وحركة فطرة من الذي خلق ثم يأتي بهم إلى القضية التي ينكرونها انهم لا يرون اليوم الآخر إنهم كانوا يرون حياة فقط يقول يعني حين يوموتون وما يهلكون إلا الدهر ويرون يقولون يقول حياة ثم موت ثم نشر حديث خرافة يا أم عمي يقولون هذا حديث من الخرافات خزعبلات الآن يقررهم بعد ما ذكر الله أثبت الرسالة للرسول عليه وسلم في النبا العظيم وأثبت سبحانه وتعالى أنه الخالق المدبر الراجق الصانع المبدع سبحانه وتعالى ياتي بالقضية الكبيرة الضخمة التي لا بد أن يؤمن بها من يؤمن بالله سبحانه وتعالى وهي يوم الآخر يوم البعث والنشور وإذا لم يؤمن الإسان باليوم البعث والنشور اليوم الآخر فلا أيمان له ولا قبول له ولا إسلام له ولا حياة له إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم الفصل هكذا بهذا الاسم الفصل الفصل هو الله يوم المحكمة الإلهية الكبرى يوم العرض الأكبر يوم الفصل يوم يفصل الله سبحانه وتعالى بين الخلائق بين المختلفين بين الأمم بين الشعوب بين الظالم والمظلوم بين الغالب والمغلوب بين من سلب حقه وبين من اعتدى على حقوق الآخرين بين من يعني القاتل والمقتول بين الجلاد والضحية هذا يوم الفصل والحاكم هو الله وحده ولذلك صح في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يطوي السماوات بيمينه و الأظيم بلاد الأخرى و يعقول الملك أنا الملك أنا الملك جل الله في علاه أين ملوك الأرض و صح أنه سبحانه وتعالى يقول يوم الكاملة لمن الملك اليوم ثم لا يجب ملك مكرر ولا نبي مرسنت فيقول لله الوحد الطهار هنا يوم الفصل الذي يفصل الله به سبحانه وتعالى و لذلك يقول من هذم本 ظلم من الطهيد فعليه أن ينتظر يوم الفصل الأكبر ينتظر ذاك اليوم الموعود هناك حساب وهناك سيئات وهناك حسنات وهناك جزاء وهناك ثواب وهناك عقاب لا يحكم إلا الله ولا يقضي إلا الله إذا جار الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أجحف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء إن يوم الفصل كان ميقاتا إنه يوم موقت وإنه محدد وإنه معين انتهى يعني حدد في التاريخ يوم الفصل والله يعلمه سبحانه وتعالى ويعلم متى يكون والله لم يطلع يوم الفصل ولا يوم القيامة لم يخبر أحدا من الناس لا نبي مرسل ولا ملك مقرب, ولا ملك مقرب هذا مما اختص الله بعلم يوم الفصل فهو موقع الآن في علم الله وهو محدد ومعين وسوف يأتي في وقته لا يستعجل أحد أتى أمر الله فلا تستعجله سوف يصل هذا العالم إلى نهاية سوف ينتهي التاريخ وسوف يكون هناك حشر ونشر وبعث وسوف يكون هناك يوم يفصل الله به فيه بين العالمين ويقضي الله سبحانه وتعالى فيه وينتكم سبحانه وتعالى من أعدائه فيه ويثيب أولياءه إن يوم الفصل كان ميقاتا موقتا ومحددا معينا لم يصرف مفتوح يعني أنه سوف يأتي لا معين ومحدد وسوف ينتهي عمر الدنيا بأجل مسمى كعمر الإنسان فهنا يقول من علامات هذا المقاب يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا ذات اليوم يبتدي بالنفخ الصور النفخ في الصور هو القرن قد التكمه الآن إسرافين عليه السلام الملك التكم القرن المتهيئ وقد أصاخ بإذنه يعني ينتظر الأمر من الواحد إلى أحد ينتظر متى يصدر إليه الأمر من الواحد القهار من ملك الملوك حتى ينفخ في القرن فإذا نفخ في القرن هذا في الصور قامت القيامة انتهت تاريخ تغيرت الأفلاك يعني اشتعلت البحار تكورت الشمس كدرت النجوم أهملت عطلة الأشار يعني قام حدث هائل زلزلت الزلزلة الطامة الكبرى الغاشية الصاخة القارعة الحاقة قام أفوى اليوم في تاريخ البشرية يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا في ذات اليوم تأتون وأنتم صفوف وأنتم جماعات يعني تحضرون ذات المشهد لا يغيب عنه أحد إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا تأتي الأمم لماذا لتلقى حسابها وجزائها يلقى الطاعون ثوابهم عند الله يلقى العصاء عقابهم عند الله تأتون أفواجا جميع الأمم وجميع الشعوب كل من خلق منذ آدم إلى أن الله الأرض ومن عليها وهم يجتمعون في ذاك اليوم للحساب وللجزاء عند الواحد الأحد وفتحت السماء فكانت أبوابها في ذاك المشهد يفتح الله السماء ينزل الملائكة إلى الدنيا ويبدأ يعني التاريخ يتغير والأفلاك وتبدل السموات وتبدل الأرض وتفتح السموات تصبح أبوابا كأنها باب واحد مفتحة فينزل الملائكة يشهد الموقف ويشهد الحشر وليكون هناك يعني قيام الساعة وقيام الحساب نسأل الله أن نجينا وإياكم من هول ذاك اليوم أن الذين سبقت لهم من الحسنة أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشتاة أنفسهم خالدون مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور فحق على كل مسلم أن يستعد لهذا اللقاء قالوا فتحت السماء فكانت أبوابها وسيرت الجبال فكانت سرابا كأنها يعني أنها بثت الجبال وبثت بسا وتفتت ثم سارت في الفضاء وسارت في الجو فكأنها السراب الذي يلمع لكثرة تفتتها فتصبح مبعثرة وتصبح فتاتا وتصبح هباء هذا الجبال الضخمة التي تشاهدونها وهذه الصخور تدكك تدك دك ويقول سبحانه وتعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسف هذا أسلوب القرآن فيذرها قاع صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمثى ذهب هارون رشيد إلى الصفصاف وهي مدينة في الشمال جهة تركيا وفتحها ودمر معاكلها وحصونها في كل أحد الشعراء إن أمير المؤمنين المصطفى قد جعل الصفصاف قاعا صفصفا لكن أعظم من ذلك قدرة الباري ويسألونك على الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعد صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتر وهنا يقول إن جهنم كانت من صعدا وهذا الخطاب لكل إنسان وفي تلك الفترة في فترة البعثة المحمدية في الفجر الجديد الذي الذي به صلى الله عليه وسلم يخاطب كفار مكة بهذا هم لا يعرفون جنة ولا نارا لكن الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يذكرهم بهذا ويخبرهم أن هناك نارا معدة وإن جهنم كانت مرصادة أي أنها ترقب الكفار أي أنها تنتظرهم أنها مرصدة أنها مهيئة لهم أنها معدة هذه نار جهنم أعاذنا الله من نار جهنم كانت معدة ومهيئة وقد خلقت من قبل وهي منتظرة لأصحابها لينالوا جزائهم فيها للطاغين مآبا لمن تجاوز الحد في الكفر ولمن خرج عن طاعة الله سبحانه وتعالى فمآبهم هناك ومرجعهم هناك وهذه يعني يأتي في القرآن وهو يخاطب في, في تلك الفترة فترة مزول الوحي في مكة يخاطب بذكر الجنة وذكر النار ذكر الرحمة ذكر العذاب عن القلوب أن تقبل إما بالرغبة او بالرهبة فالرسول عليه الصلاة والسلام يحمل سلاح القرآن في فجره الجديد وهو يدرف على الدنيا صلى الله عليه وسلم بدين جديد من التوحيد فهو صلى الله عليه وسلم يحمل هذا الزاد وهذا السلاح ويضع الحجة بعد الحجة وفي هذا الخطاب المتدفق الخطاب القوي الخطاب القاصف العاصف الناسف لحجج الكفار الحجج الواهية الحجج الخرافية الكاذبة يذكر سبحانه وتعالى في فواصل سريعة من القوة والأسر يذكر القيامة يقول إن جهنم كانت مرصادة وأخبرناكم أنها يعني معدة ومهيئة لعداء الله لمن للطاغين مآبا مرجعهم هناك حيث ينالون جزاءهم وينالون حسابهم وعذابهم وعقابهم إن الدنيا يا إخوة أكثر من أن تكون دار جزاء إنها دار عمل لأنها قصيرة أما الآخرة فإنها دار الثواب المطعيم والعقاب العصار قال لابثين فيها أحقابا يمكثون ويخلدون في أحقابا وأزمانا متطاولة إنهم مخلدون بسبب أنهم أنكروا الحقيقة الكبرى توحيد الباري سبحانه وتعالى رفضوا أن يقولوا لا إله إلا الله ويعتقدوا بإلوهية الله ويطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رفضوا أن ينقادوا لطاعته سبحانه وتعالى في إخلاص الدين له سبحانه وتعالى ولذلك أرتكبوا أكبر خطيئة وأكبر جرم وأكبر ذنب وهو الشرك بالله إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك ويقول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم قال سبحانه إنه من يشرف بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأوه النار وما للظالمين من أنصار قال لابثين في أحقابا أبادا وأمادا وأزمانا متطاولة لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا هذا حالهم في نار جهنم لا يذوقون فيها بردا لا يجدون برادا إنما حميم وحر يقطع الأجسام ولا يذوقون فيها شرابا لا يشربون ماءا أحرمهم الله من البراد والماء لذلك هما نعمتان عظيمتان حتى إن الله امتن بالجو اللطيف على بني إسرائيل قال وظلنا عليهم الغمام في الدنيا وامتن بالماء فرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتم المنزل أم نحن منزلون هذا الماء النعمة الذي نعيشه نحن والذي هو أرخص موجود وأغلى مفقود هذا الماء الذي لما دخل ابن السماك الواعظ على هارون الرشيد فضم يا الرشيد وهو يحكم الدوله الاسلاميه وطلب كاسا من الماء فلما اتى بالكاس قال له ابن السماك الواعظ يا امير المؤمنين سألك بلا لا تشرب حتى اسألك قال قال سألك بالله لو منعت هذا هذا الماء الشربه هتفتديها بنصف ملكك قال نعم افتديها بنصف ملكي لان يموت فلما شرب قال لو منعت اخراجها بنصف ملكك تدفع قال ارجعه قال لا خير في ملك لا يسوي شربة ماء فهنا لا يذوق أعداء الله في النار البرد ولا الشراب إنها عذاب واصف إن من يتفكر في هذا يعد العدة ويتوب ويراجع حساب إن الله سبحانه وتعالى يهدد البشرية إذا لم تتجه للحق إذا لم تعتقد ألوهية الله سبحانه وتعالى إذا لم تقم شريعته في الأرض أنه سوف يعد لها يعني جزاء عنده سبحانه وتعالى وردعا في نار جهنم وإلا أن من ما يوافق الفطر الصحيحة والعقول السليمة أنه لا بد من ثواب للطاعين ومن عقاب العصار وإلا أفنجع المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون هل يستوي الصالح المثابر المجيد مع الفاسل المخفق العاصي الطاغي لا يستوون لا في أحكام الناس ولا في حكمه سبحانه وتعالى قال لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا ف هذا هو الحميم الماء الشديد الذي يقطع المصار وياتي على ما في البطون وغساق يعود بالهواء السديد الذي تنصهر به اجسام المعذبين في نار جهنم القيح والصليب والدم جزاء لما فعلوه ولما ارتكبوه لقد بين الله الحق وبين الباطل ليهلك من هلك على بينه ويحمل حي عن بينه ويعيش من عاش عن الهدى وهو يعرف الهدى ويظل من ظل وقد بين له الحق وبين له البرهان وعرضت أمامه الحجة فهنا قال إلا حنيما وغساقة جزاء وفاقة لم يظلمهم سبحانه وتعالى بل هذا جزاء ما فعلوه وهذا الذي وافق ما قاموا به وهذا الذي يتفق مع, يعني مع سعيهم يعني المنحرف عن منهج الله سبحانه وتعالى مع مالهم الشنيعة قال جزاء وفاقا وهذا وافق لما فعلوه فالله سبحانه وتعالى يجهز الطاع بالثواب والعاصي بالعقاب إنهم كانوا لا يرجون حسابه اسمع إلى الأفعال الشنيعة التي فعلوها كانوا لا ظن ان هناك حساب وكانوا لا يطمعون اصلا في العمل مع الله سبحانه لله سبحانه وتعالى وكانوا اصلا لا ينتظرون ذاك اليوم وكانوا لا يصدقون ذاك الحساب كانوا يرون خرافه وكان يعني هم وقفوا امام الرسول الله عليه وسلم في الفجر الجديد امام رسالته قالوا انت لست رسول اصلا وقاموا على رس منكار الالهيه اليوم الاخر يقول ما في يوم اخر ما في حساب اصلا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر هكذا منطقهم قاتلهم الله يقولون نموت مثل ما مات أباؤنا ومثل ما مات أجدادنا ولا نعود للدنيا ولا يبعث أحد أصلا ليس في بعث إنهم كانوا لا يرجون حسابا كانوا لا يتصوروا هناك دار للعقاب ولا للثواب وكذبوا بآياتنا كذابة وهذا مصدر أي كذاب شديدا أنكروا آيات الله سبحانه وتعالى أنكروا الأدلة البرهين التي عرضها صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم القرآن يلغون يكذبون بالقرآن يقول هذا القرآن سحر هذا أساطر الأولين هذا شعر هذا كهانة قاتلهم الله إن رسول الله عليه وسلم أتى إليهم بالمعجزات البينات سواء في الكون أو سواء في الشريعة في الكتاب المفتوح في الكون أو الكتاب المقروء في كتاب الله عز وجل ولهذا شق الله القمر رسول الله عليه وسلم قالوا سحرنا محمد فمش الحي لا أجل أتى بعيات كونية ما صدق أتى بالقرآن أول مكهم أن نزلنا إليك القرآن عليهم. قالوا لا هذا شعر. بعدين اضطربوا قالوا لا ما هو شعر كهانة قالوا لا ما يوافق الكهانة أجل قولوا سحر قال سحر كيف يقول سحر مستمر والسحر ما يستمر لأن السحر ينقفع فهم كذبوا في ذلك يقولون مجنون ساحر مجنون مع العلم الساحر يعني فيه من الذكاء والحيلة والدهاء ما لا يناسب المجنون لأن المجنون يعني فقد عقله وفقد وعيه فكيستجمع بين ساحر عنده من الدهاء والمكر والخبث والحيل مع ما تسمي مجنون إنه اضطراب فليه تدون سبيلا ولهذا جث الحجج والبراهيم بيد الرسول عليه السلام السلاح ورسول عليه السلام في الدعوة في الرسالة هذا القرآن ولهذا يقول ولا تونا بمثل الا جيناك بالحق واحسن تفسيره لا توم بشبه الا تس بالحق تهن البنكذ بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون هنا قال وكذوا باياتنا كذابا يعني كذابا كثيرا لان كلما كذبوا بايه وبكل ما كذبوا بجمله وبصوره وبمعجزه كثر تكذيبهم وسروا اكذب الناس على الاطلاق وكل شيء أحصيناه كتابا أفعالهم محصية والآن يعلم كفار مكة ان هناك كتب وأن هناك كتبة من الملائكة وأن هناك قلم للكتبة وان الحسنات تكتب وأن السيادة تكتب الآن هذا فجر جديد يصح المفاهيم مفاهيم الناس كانوا بسطاء كانوا أغبياء كانوا يسجدون للوثن كانوا يعبدون الصنب كانوا في مجتمع غابة مجتمع بهيمي إنهم إلا كالأنعام بل هم أظلوا سبيلا لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها وليك عام بل هم أظلوا سبيلا علي نحت القواف من عدنها وما علي إذا لم تفهم البقر فهنا يقول سبحانه كل شيء أحسنه كتابا إنما يعني يواجهونهم من عذاب وبأفعال محصية مكتوبة إنهم لن يظلمون لا يخاف الإنسان ظلما ولا هضم الظلم أن يزاد عليه السيئات لم يعملها الهضم أن ينقص من حسناته بل هناك عدل لا ظلم اليوم كما قال سبحانه وتعالى وقال في الحديث القدسي سبحانه وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا الحسنات مكتوبة الصالحات هناك مسجلة مقيدة المعاصي يعني السيئات أيضا مقيدة مسجلة مكتوبة تجدها أمامك قالوا كل شيء أحصيناه كتابا يخرج الإنسان كتاب يعني ما فعله في الدنيا في العمر ويسلم له كتبة الملائكة والله سبحانه وتطلع عليه قال اقرأ كتابك كفاف بنفسك اليوم عليك حسيبة اقرأ أنت هل, هل ظلمت الكتبة؟ هل ظلمت الملائكة؟ هل رأيت شيء يعني يزيد عليك في الكتاب أنت ما فعلته؟ إن الحسنات معك وإن السيئات معك إن تنتظرك هناك بخلاف ما يقول الشعر إنجليز الكبير يقول أن ت... الحسنات سوف تبقى عند الناس أما السيئات سوف تدفن معك يعني يخوف الإنسان من السوء لا الحسنات والسيئات ستنتظرك هناك إنها سوف تجدها تجد الحسنات أحوج ما تكون محتاجة لها وتجد السيئات أخوف ما تخاف ما تكون أشد خوفا منها قال فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا وهم يعذبون في النار يقال لهم فذوقوا فليس هناك إلا زيادة في النكال وزيادة في, في العقوبة وزيادة في الأخذ فأعادهم سبحانه وتعالى وأخبرهم أنه ليس في إقالة ولا إمهال ولذلك حق حق على الإنسان أن يتدبر وأن وهو شهد هذه الحجج خاصة أن القرآن المكي هو قذائف ويستهر بأسفل بكسر الفواصل بكسر الآيات ويشتهل بالزدر وبالنكير الشديد وبأنه في المعتقد وفي اليوم الآخر وفي آيات الكون وفي إثبات العقيدة الصحيحة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم هو التوحيد توحيد اللوهية اللا إله إلا الله ولا عبد ولا عبد بحق إلا الله فهنا أتت هذه الآيات الدامرة والحجج البليغة في هذا الكلام ورسول الله عليه وسلم يواجه الجاهلية ويواجه الشرك ويواجه الأصنام يواجه أناس لا يرون يقول أجعل الآلهة إله واحدة يشيركون بالله يواجه أناس يسجدون الحجارة يواجه أناس يرون يقذبون باليوم الآخر أصلا يقول لا جنة ولا نار ولا بعث ولا نشور فتأتي هذه القوارع والقواصف والقذائف يحمل رسول الله عليه وسلم وهي سلاحه كلما أتوا بحجج واهية قرأ عليهم القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن على محاضرات ثقافيه ولا دروس فكريه اثاب القران وانثلو القران الوليد المغيره ياتيه ويعرض عليه يعرض عليه الزوجه الجميله ويعرض عليه الملك ويعرض عليه المال ويهدده ويتوعده مره يرغبه ومره يخوفه فاكر عليه الصلاه والسلام سوره فصلت لم يكن مع الرسول صلى الله عليه وسلم الا القران يتلوه يعرضه للناس يسمعه هو صلى الله عليه وسلم يعيش معه يتدبره يقوم به في الليل فهو زاده وهو قرة عينه وهو زاد الدعاء وأقول إن دعوة لا يقوم دعاتها ولا علماؤها بعرض القرآن والحديث الصحيح على الناس ومثل ما يفعل بعض الناس سامحهم الله فإنهم تركوا يعني مثل الآيات والأحاديث والاستشهاد بها وذهبوا يموهون على الناس بغثاء من الفكر وب يعني بفتاة من الثقافة ليس لها أصالة مع الوحي المقدس ومع النص فلذلك من أراد أن يصح المسيرة فليعد الناس الكتاب والسنة يعدهم للبراهين يشرح لهم كتاب الله وسنة رسول الله عليه وسلم أما اشغال الناس ب بالخلافيات ومسائل سياسية ومسائل فكرية وصد الناس عن الكتاب والسنة وعن بركة هذا الوحي هذا ليس منهج منهج سوي ولا, ولا مستقيم ولذلك تجد النتائج تجدها ضعيفة وهزيلة نتائج الدعاها الذين يدعون بغير الكتاب والسنة أو يدخلون في جدل عقيم مع الناس أو يدخلون في قضايا فكرية أو قضايا أدبية يبتعدون بها عن الحق الذي بعث به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم هذا منهج عليه الصلاة والسلام يدعو بالقرآن يتلو القرآن يحاج بالقرآن فيقول فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب يذقولون عذاب الله في نار جهنم وهنا يأتي يعني مكان المتقين ويأتي الثواب للمفلحين الفائزين ليظهر الله عدله سبحانه وتعالى أن هناك عدل هناك دار الآن للطائعين يعني معناه إذا أسلمتم هذا في الفجر الجديد في الأيام الأولى في مكة هذه سورة النبهة يعني الله صلى الله عليه وسلم على كفر قريش معناه من آمن من اتقى سوف يكون له ثواب عند الله سبحانه وتعالى إن للمتقين مفازا أي فوزا وفلاحا ونجاة من غضب الله والفوز هو إدراك المطلوب والنجاة من المرهوب والفوز بكل محبوب أو نيل كل محبوب فهذا للمتقين الذين اتقوا الله سبحانه وتعالى عملوا بطاعته وتركوا معصيته ويستمر الخطاب في مهاجهة المشركين المتحدين للرسالة والرسول عليه الصلاة والسلام لكن بالقوة وبنفس الصدق والوضوح والجلاء يعرض عليهم الآن حالة المتقين أو مرد المتقين أو ثواب المتك عند الله سبحانه وتعالى وفي الغالب إذا ذكر الله يعني ثواب المتقين أو عقاب الكافرين الجاحدين المنحرفين يذكر سبحانه وتعالى ثواب المؤمنين المتقين إن المتقين مفازة وقلنا المفاز إدراك المحبوب ونيل المطلوب والنجاح من كل مرهوب من هذا الفوز وصور بهية شهية للإنسان يذكرها الله في جنات النعيم وهي مستقر رحمة الباري سبحانه وتعالى وهي دار كرامته لأوليائه جل في علاه قال حدائق وأعنابا هناك المتقين ينتظرهم حدائق بساتين ليست كبساتين الدنيا التي تنتهي والتي يعني نغص لذائذها نكد الدنيا وهموم الدنيا ومشاكل الدنيا هناك نعيم وقرة قرة عين وهناك حدائق بساتين فيحاء وحدائق غناء للمتقين قالوا اعنام وهذا جنس العلف في الجنه او جنس الرمان أو جنس الفواكه يقول ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء نعم اسم عنب هنا وعنب هناك رمان هناك ورمان هنا لكن يختلف لا يوافق الطعم ولا الذوق ولا الرائحة ولا الشكل لأن تلك دار سبحانه وتعالى تلك دار الخلود هذه الدنيا الثمار التي تناسب حال الدنيا وحال أهل الدنيا أما الدار النعيم الأبدي السرمدي في جوار واحد لأحد فإن تختلف تماما فيها ما لعين الرأة ولا أدن سمعت ولا خطر على قلب بشر فيها قرة العين نسأل الله لنا ولكم الخلوط في جناة النعيم والنجاة من الجحيم قال حدائق وعنابة عرضت الصلاة والسلام وصلي صلاة الكسوف عقد يعني عنقود عنب يعني عرض كذا وهو صلاة والسلام يصلي في صلاة الكسوف لما كسفت الشمس فقرب صلاة والسلام قليلا ثم عرضت النار في عرض الحاضر فرجع صلاة والسلام إلى أن دخل في الصف فلما سلم سألهم الصحابة يا رسول الله يعني تقدمت قليلا قال عرض لي عنقود عنب في الجنة لو أخدته لأكلت منه من لبركته يعني ما بقيت الدنيا وعرضت لي النار ورأيت امرأة تعذف في النار قال فتأخر صلى الله عليه وسلم عوذ بالله من لها بالنار فهنا يقول وكواعب أترابة وهي نساء ناعمات ومستويات في السن ومنعمات من سائل الجنة من الحور العين لأولياء الله سبحانه وتعالى ولعباد الصالحين وكأسا دهاقا كأسا من الخمر منتلئ ليس خمر الدنيا الذي يصدع والذي يذهب العقل والذي يذهب رشد الإنسان والسكر في الدنيا هو غي وهو انحراف عن منهج الله وهو معصية أما الخمر في الجنة فإنه نعيم أبدي لا يصدعون عنها ولا ينزفون لا تذهب عقولهم لا يصيبهم ألم بذلك لا يذهب رشدهم وإنما يجدون لذته الكأس الذهاق وهو الممتلك يعني الولدان المخلدون يمرون عليهم حتى في الدنيا يقول مثلا النبغة الجادي يمدح هذا الملوك يقول يدور علينا كأسه وشواءه مناصفة والحضرمية المحبرة يقول إنه يقاسمنا حتى الشواء والكأس ماشي يدور علينا والحضرم اللباس المحبر يدور علينا كأس كأسه وشواءه مناصفة وفي لفظا للبيت يدير علينا كأسه وشواءه مناصفة والحضرمي المحبرة والعرب يعرفون ما هو الكأس الدهاق حتى يقول أحدهم سمعت أبي في الجاهلية يقول, يقول عباس من عبد المطريب يقول سمعت أبي يقول أعطنا كأسا دهاقا الجهنيه فهو يخاطبهم بلغتهم وهم في صحار وهم بلغاء وهم يعرفون خمر الدنيا وهم يعني يعاكرون الخمر حتى انه يقول مثلا طرفه من العبد فلولا ثلاث هن فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى وحقه لم احفل متى قام عودي فمنهن سبق العادلات بشربته كميت متى ما تغلى بالماء تجبن يفسد الخمر لكن يخاطبهم بهذا وهم يعرفون الخمر لكن هناك خمر آخر غير خمر الدنيا أعادنا الله من خمر الدنيا وأذاكنا الله خمر الجنة في كاس اندهاق قال لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابة بالله عليكم أنا أستوقف أهل البيان وهل اللغة وهل الفصاحة ومن يسنع الحرف ومن يبني الكلمة ومن يعيش جماليات الخطاب في الأدب العربي هل سمعتم بمثل هذا الكتاب الكلام هل ترك أسمعكم أجمل وأبهى وأشرك وأبهج من هذا من هذا القول الذي أنزله سبحانه وتعالى على رسول صلى الله سبحانه وتعالى هذا الفواصل هذا الصعق القوي من الحجج الدامعة التي يقف الإنسان مشدوها مذهولا ما له إلا أن يعترف لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابة لا يسمعون في الجنة لغو لا يعني كلام لا فائدة فيه لا عندهم وقت ضيعون في نعيم وليس هناك لغو يكدر لأن أحيانا الكلام الذي ليس في نفع هذا هذا سم للروح هذا كدر للخاطر هذا إزعاج للنفس فهم في الجنة الله سبحانه وتعالى سلم هم ما هناك لغو يعني مثل لغو من أكثر الناس الآن يعني يغثك ويهممك ويحزنك باللغو الذي يصدر من حتى ولو كان يعني ما في مثلا شيء إساءة مكشوفة لكن لتضيعه للزمان ولتتراره الكلام عليك يصبح ثقيلا بكلامه فالجنة ليس فيها لغو كل الكلام فيها تسبيح وكل كلام فيها حديث مفيد النافع وكل الكلام فيها من أحسن ما يكون مثل ما يقول ابن رومي وحديثها السحر الحلال لو أنه لم يجني قتل المسلم المتحرز إن طهل لم يملل وينهي أوجزت ودى المحدث أنها لم توجز فهذا الحديث الجميل الحديث الجميل الذي يتحدث به أهل النعيم في جنات ليس في لغو ليس في رجيج وليس في سفة وليس في افتراء إنما هو كلام لذيذ طيب مؤنس قال ولا كذاب فهم لا يكذبون ولا يقولون كذبا ولا يسمعون كذبا إنما هو الصدق والأمن والطيب في جنات النعيم فالله سبحانه وتعالى أعد لهم من الخيرات في الجنة سواء من يعني الفرش التي ذكرها سبحانه وتعالى من يعني النساء من الخمر من يعني طبيعة المجلس من الأرائف من الأمن من الخلود فنسأل الله سبحانه وتعالى لأن نكون أن يجعلنا من رواد تلك الجنة ومن وارث جنة النعيم جزاء من ربك عطاء حسابا هذا الجزاء المتقين الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذين اتبعوه لأن هذه السورة هي في المرحلة الأولى مرحلة يعني نزول الوحي فهي بشرة للمتقين المتبعين للرسول الله عليه وسلم يقول هاد أقبلوا فإن من اتبع رسول هدى صلى الله عليه وسلم وآمن به فله هذه الجنات الموصوفة ومن أعرف له النار التي سبك وصفها وذكرها عاذا لله ذلك جزاء من ربك عطاء حساب وإذا كان جزاء من الله فسوف كبيرا وبخما وعظيما وإذا كان العطاء من عندي سبحانه وتعالى فسوف يكون لهذا العطاء مباركا وهنيئا مليئا وهو يجعل سبحانه وتعالى هذا العطاء يعني ثوابا على ما قدموه وعلى ما فعلوه من هو هذا الرب الذي أثاب والذي أعطى والذي أسدى سبحانه رب السماوات والأرض من بينهما ولا بد من تكرار هذه المسألة في الفترة المكية وفي ذاك الزمن المكي لا بد من تكرار خلق السماوات والأرض خلق الشمس والقمى جعل الليل والنهار الآيات البينات الإبل الجبال السماء الأرض الشجر النهر الخارق هو الله سبحانه وتعالى لا بد أن تتكرر هذه المعاني وتبسط مرة في قصة مرة في مثل مرة في, في, في إسهاب ومرة في إيجازة واكتغاب حتى تقرر وذلك ينبغي لدعاة الإسلام وحملة هذه الرسالة الخالدة أن يقرروا هذه القضايا, هذه القضايا الكبرى هذه القضايا الكبرى إن الناس الآن يعني يستغلون بقضايا حتى حيانا قضايا سياسية ليست هامة ليس ثم يعني ليس لها مرض وبعضهم يشتغل بقضايا اجتماعيه او يعني ويغني فيها وقته وعمره ثم يتركون القضايا الكبرى التي هي أعظم التي هي سوف تواجههم وينبني عليها مستقبلهم عند الله سبحانه وتعالى قال رب السماوات الارض هذا الرب وما بينهما الرحمن فسبح سبح الله رب ما في السموات وما في الأرض والمتصرف والخالق والمدبر والمستحق للالهيه وما بين السموات والارض الرحمن وكان كفار قريس يعترضون على الرحمن وما نعرف إلا رحمن اليمامة الكاهن, الكاهن هناك لقل جعلت لعراف اليمامة حكمه وعراف نجد إنهما شفياني فهو الله ما من شربة علمانها ولا, ولا ركية علمانها ولا شربة إلا بها سقياني فهنا يقول الرحمن هو الله سبحانه وتعالى وهو الرحيم لكثرة صفات المجد والجلال والعظمة ثم نفسه بأسماء أكثر من تسعة وتسعين لكن الأسماء التسعة وتسعين من أحصى دخل جنة وله الصفات العلا سبحانه وتعالى فهو الرحمن الذي رحمته عمت وهو الرحيم الذي خصموا منه بالرحمة قال لا يملكون من خطابا لا يستطيع أحد أن يخاطب ربه ولا يستطيع أن يتكلم مع مولاه إلا بإذن مسبق ولذلك لعوامته سبحانه وتعالى لم يكلم أحد في الدنيا إلا موسى عليه السلام وفي الآخرة لا يتكلم أحد إلا بإذنه سبحانه ولا يشفى حتى شاف من الأنبياء إلا إذا رضي الله سبحانه وتعالى عن المشفوع وأذن للشافع يوم يقوم الروح والملائكة تذكروا أيها الناس هذا الكتاب نزل في فترة المكية أمام يعني الآن الرسول الله عليه وسلم يدهم بهذه الحجج قوم يعبدين 360 صنم يقول لهم تذكروا يوم القيامة يوم يقوم الروح والملائكة يوم يقوم جبريل للحساب ذاك اليوم العظيم يوم يستعد فيه يعني الملائكة للمحاسبة الناس يوم يقوم الروح والملائكة صفا صفا واحدا طويلا لتعظيم الباري سبحانه وتعالى لا يتكلمون حتى الملائكة حتى جبريل الأنبياء لا يتكلمون لعظمة البأي والجلاله وجه برؤته سبحانه وتعالى إلا من أذن له الرحمن وقال صواب بشرط أن يأذن الله له وأن يقول قولا حقا فاليوم ليس في مجال يتحدث أحد أو يتكلم أحد كلها وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمر ظلم صمت وخوف ووجل لا يتكلم ملك مقرب ولا نبي مرسل حتى سيد الخارق صلى الله عليه وسلم وهو يشفع في الأمة يأذن بعد ما يأذن الله له بعد ما يسجد تحت العرش ويمجد الواحد الأحد ويحمده ويثني عليه فيقول له ربه ارفع رأسك وسلتوط واشفع تشفع لعظمة ذاك اليوم حتى إن في في الآثار وفي الصحيحة يقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا بعده مثله فهنا يقول لا يتكلمون الا من ادى له الرحمن وقال صوابا يعني من القول ذلك اليوم الحق هذا يوم لا بد ان يقع وهو يوم متحقق الوقوع انتظروا هذا اليوم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يواجه اوريا الكفار عبده الاصنام الجاحدين لا يملك صلى الله عليه وسلم جيشا في تلك الفتره ولا يملك صلى الله عليه وسلم حراسا خاصا ولا يملك صلى الله عليه وسلم سجنا ولا صوتا ولا سيفا انما يقول أنا بعثت بلا إله لله محمد رسول الله ان آمنتم واتبعتم فلكم الجنة ان عصيتم وانكرتم فلكم النار هذا قضية الإسلام في عرضه للدعوة ترى عرض بسيط عميق, بسيط عميق واضح ليس في التوايات, التوايات ولكن يريد أن نبسط الدعوة للناس نبسط المعلومة يعني صح معلومات الناس ببساطة وبوضوحه بعمق مثل على طريقة القرآن أصالة في عمق ووضوح في في في ووضوح مع دليل يعني وضوح في الدليل ليس, ليس الدليل مهم كما يقول بعض الفضلاء قد سبق معنا الشريعة أتت بما تحار في العقول لا بما تحيل. لم تأتي بالمستحيل لكن أتت بأشياء مذهلة أحيانا تحير العقل ذلك اليوم الحق فهو حق الوقوع وهو حق لا بد أن يكون فمن شاء اتخذ إلى ربه ماذا انتخذ إلى ربه وسيرة من العمل الصالح ليعود إلى ربه في طريق يعني في منقلب الحسن من شاء اتخذ إلى ربه اتخذ مع ربي عهدا من الايمان والعمل الصالح لمن شاء الان بينا الطريق الآن ليه أكره في الدين الآن وضحت المحجة بوعي المحمد صلى الله عليه وسلم أفأنت تكره الناس الرسول الله عليه وسلم لم يأتي بسلاسل يقيد الناس ولم يأتي صلى الله عليه وسلم بإرهاب فكري ولم يأتي صلى الله عليه وسلم بصوت يعني وبخدم وبجنود يحاصر الإنسان حتى أتى ببراهين وأتى بأدلة يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ولهن عندكم العلم تخرجوه لنا أتى بحجة عليه الصلاة والسلام أتى بأدلة أتى بعلم أتى بحوار أتى بمناقشة أتى بعادة الناس إلى, إلى أدلة الكونية والأدلة الشرعية أسأل الله أن يوفقنا الاتباع الرسول النبي الخاتم الذي أتانا بالفجر الجديد والذي أعادنا إلى ربنا والذي أخرجنا من الظلمات إلى النور لا نملك إلا أن نسأل الله أن يبلغه مننا الصلاة والسلام انا الليل وأطراف النهار جزاء ما قدم وما جاهد وما ضحى وما أعطى وما أسدى للبشرية وأهدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابة وإلى لقاء وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته فخذ فؤادي تجد أطرافه مزعا وألقه في رحاب الربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بصري يرتد Oh, mujannhatun darabina hadirul aqwam darabina